الفصل الثاني في الباب الرابع الأخير من كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي الصوتية الحادية عشرة من الكتاب الرد على الشبه المستدل بها خطأ من السنة المطهرة وفيه ثلاثة مباحث المبحث الأول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة المبحث الثان الفرق بين الطلب من المخلوق والطلب به المبحث الثالث التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعة كلية الفصل الثاني. الرد على الشبه المستدل بها خطأ من سنة المطهرة حديث أمنا عائشة في العلم الشبهة الأول الاستدلال خطأ بحديث عائشة شرطة رضي الله عنها شرطة في العلم أخرج مسلم في صحيحه إج قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بل قال قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي اتقلب فوضع رداءه وخلعن عليه فوضعها عند رجليه وبسط طرف ازاره على فراشه فطجع فلم يلبث الا ريثما ظن ان قد رقدت فاخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم اجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت ازاري ثم انطلقت عل إثره حتى حاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فاسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا اني اتبعت فدخل فقال يا عائش حشيا رابية قالت قلت لا شيء قال فلتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قلت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فاخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقت فكرهت أن اوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت قالت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون قال النووي قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم هكذا هو في الأصول وهو صحيح وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم ألف لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال فهذا الحديث من أوله إلى آخره أين الشك من أمنا عائشة شرطة رضي الله عنها شرطة فقولها مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم تقرير للعلم وهو في الأصول كما قال النووي وهل لو كانت عائشة والعياذ بالله تشك في هذه الصورة الدقيقة فلم لم ينكر عليها النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة فإن قيل هذا لجهلها فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من هم حدثاء عهد بإسلام إنكارا شديدا في حديث ذات أمواط وشبههم ببني إسرائيل في قولهم اجعل لنا إلها كما لهم الها وأنكر على من قال له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده أو كما قال صلى الله عليه وسلم وما كان آفتهم التي أوقعتهم في هذا إلا الجهل فلما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي من تربت في بيت النبوة التي كان بيتها يتلى فيه آيات الكتاب والحكمة وهي مسلمة بفضل الله منذ العهد المكي وليست حديثة عهد بإسلام فالحديث ليس فيه أدنى لوم عليها مترتب على مقالتها التي صدقت فيها نفسها ومن المعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بلا خلاف بين العلماء المبحث الأول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال ابن قدامى ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ألف وقال الشوكاني في تأخير البيان عن وقت الحاجة اعلم أن كل ما يحتاج إلى البيان من مجمل وعم ومجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق إذا تأخر بيانه فذلك على وجهين الأول أن يتأخر عن وقت الحاجة وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب وذلك في الواجبات الفورية لم يجز لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف ما لا يطاق وأما من جوز التكليف بما لا يطاق فهو يقول بجوازه فقط لا بوقوعه فكان عدم الوقوع متفقا عليه بين الطائفتين ولهذا نقل أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه قال ابن سمعاني لا خلاف في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل الفرق بين وقت الحاجة ووقت الخطاب قلت فهذا اتفاق العلماء على انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أي؟ وقت امتثال التكليف الشرعي وأما تأخير البيان في الواجبات التي ليست بفورية عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل والامتثال فقط جوزه كثير من العلماء فانتبه للفرق ومن المعلوم بيقين أن العقائد البيان يكون فيها على الفور لأنها واجبة الاعتقاد وشرط في الإيمان منذ اللحظة الأولى للدخول في هذا الدين وليس في الحديث الذي بين أيدينا لوما من, من النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة على ما قالت فدل هذا بيقين أنها لن تقع في محذور شرعي لأن عدم البيان في موضع البيان دليل على العدم سجود معاذ رضي الله عن الشبهة الثانية حديث سجود معاذ شرطة رضي الله عنه شرطة رواه ابن ماجه في سننه والبستي في صحيحه عن أبي وأقد قال لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك قال فلا تفعل فإنني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت لا المرأة أن تسجد لزوجها لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهل علو قتبل لم تمنع لفظ البستي ألف الفرق بين سجود التحية وسجود العبادة قال والذي عليه جمهور أهل العلم بلا خلاف ولا نزاع بينهم أن هذا السجود من معاذ شرطة رضي الله عنه شرطة كان سجود تحية لا عبادة إذ كيف يجهل هذا الصحابي الجليل أن السجود العبادة لا ينبغي إلا لله سبحانك هذا ظلم وافتراء عظيم على هذا الصحابي الجليل الذي استفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة جميعا لمناظرة أهل الكتاب وتبليغهم توحيد وأصل الدين وقال له صلى الله عليه وسلم يا انك ستقدم قوما أهل كتاب قال الحافظ في الفتح تعليقا على هذه اللفظة قوله سنأتي قوما أهل كتاب هي كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا تكون العناية فيمخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان نا نسخ سجود التحية بحديث معاذ رضي الله عنه فهل يصطف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من يجهل أصل التوحيد ليناظر أهل علم ومجادلة على ما لا يعلمه وقد استشهد القرطبي في تفسيره بهذا الحديث على أن سجود التحية كان جائزا إلى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ابن كثير في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية والكنه نسخ في ملتنا ثم ذكر حديث معاذ شرطة رضي الله عنه شرط ألف نا وقال أيضا في قوله تعالى في سورة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال وقد كان هذا سائغا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى شرطة عليه السلام شرطة فحرم هذا في هذه الملة وجعل السجود مختصا بجناب الرب شرطة سبحانه وتعالى شرطة هذا مضمون قول قتادة وغيره ثم ذكر حديث معاذ ألفنا وقال الشوكاني في قوله تعال وإذ قلنا للملائكة أسجد لآدم مرجحا أن السجود كان لآدم على وجه التحية والإكرام شرطة فإن السجود للبشر قد يكون جائزا في بعض الشرائع بحسب ما تقتضيه المصالح وقد دلت هذه الآية على أن السجود لآدم وكذلك الآية الأخرى أعني قوله شرطة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين شرطة وقال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا فلا يستلزم تحريمه لغير الله في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك في سائر الشرائع ألثنا وقال ابن تيمية ولا يجوز أن يتنقل على طريق العبادة إلا لله وحده لا لشمس ولا لقمر ولا لملك ولا لنبي ولا لصالح ولا لقبر نبي ولا صالح هذا في جميع الملل ملل الأنبياء وقد ذكر ذلك في شريعتنا حتى نه أن يتنقل على وجه التحية والإكرام للمخلوقات ولهذا نهى النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة معاذا أن يسجد له وقال لو كنت آمرا احدا أن يسجد لأحد لأمرت زوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ونهى عن الإنحاء في نهاهم أن يقوموا خلفه في الصلاة وهو قاعد. ألف قال فهذه أقوال العلماء شاهدة بأن هذا السجود كان سجود تحية وكان مباحا في الشرائع السابقة إلى أن نسخ في شريعتنا ومن المعلوم أن السجود لغير الله على وجه العبادة لم يكن مباحا في أي شريعة فكل الأنبياء نهوا عن ذلك وبلغوا أقوامهم اعبود لها ما لكم من إله غيره. وأكبر دليل على هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فهذا نص في أن هذا السجود سجود تحية وإكرام وإلا تعارض مع قوله تعال والعياذ بالله من ذلك. ولأيأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وفي هذا القدر الكفاية لبيان فساب هذا الاستدلال ولله الفضل والمنة وحدة حادثة ذات أنواط الشبه الثالثة الاستدلال خطأ بحديث ذات أنواط عن أبين وأقد ليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حديث عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عليها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وانقال إنكم قوم تجهلون لتركب النسون من كان قبلكم أخرجه الترمذي وصححه المبحث الثان الفرق بين الطلب من المخلوق وبين الطلب به أقول وبالله التوفيق إن الذين طلبوا كانوا حدثاء عهد بالكفر وطلبوا ولم يفعلوا وقد نص العلماء على أنهم طلبوا مجرد المشابهة في أن تكون لهم شجرة ينوطون بها السلاح يستمدون بها وليس منها النصر بسبب ما ينزل من البركة عليها من قبل الله ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقلوا اجعل لنا ذات أنواق فهم لم يدعوا فيها هذا من قبل نفوسهم ولكن أردوا أن يكون ذلك من الله عن طريق نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وكما قلت من قبل يستمدون بها النصر وليس منها كما في الحديث الصحيح مطرنا بنوء كذا أي بسبب الكوكب لا به لأن القول مطرنا بسبب الكوكب فهذا يكون ابتداع وشرق أصغر ومن قال إن الكوكب هو الذي أنزل المطر فهذا شرك بالله في ربوبيته فهم طلب النصر بها ولكن المحذور الذي وقعوا فيه هو مشابهتهم للمشركين فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم مده المشابهة من جذرها وقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ومن المعلوم أن المشبه يشبه المشبه به في وجه أو في بعض الأوجه دون بقيتها ليماثله تماما، وإلا كان فردا من جنسه وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم آمد من الخمر كعابد وثن وقوله صلى الله عليه وسلم لأنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ومن المعلوم أن التشبيه هنا في الرؤية والوضوح لا في الشكل والاستدارة والعياذ بالله من ذلك وكذلك هنا أن بني إسرائيل طلبوا مشابهة المشركين والكن في الشرك الأكبر وأنتم طلبتم مشابهة المشركين إلا أنه في الشرك الأصغر أو أن طلبهم هذا قد يؤول إلى الشرك الأكبر مع طول الزمان لأن البدع يريد الشرك الأكبر فأول شرك وقع على وجه الأرض كان بدايته تصوير الأصنام على صور الصالحين ثم لما تنسخ العلم عبدت فكان تصوير الأصنام ذريعة إلى الشرك فيما بعد مع أن مجرد الوقوف عليه ليس بالشرك وكما حرم في شريعتنا بناء المساجد على القبور أيضا لهذا المعن لأنها تأول بأصحابها إلى الشرك الأكبر فإن قيل فإن كان سؤالهم مجرد المشابهة فلما قال صلى الله عليه وسلم قلتم كما قالت بنو إسرائيل قيل هذا من باب ما يقول إليه الأمر ومن باب التغليظ كما غلظ النبي شرطه صلى الله عليه وسلم شرطه على من قال له ما شاء الله وشئ فقال أجعلتني لله ندا قال الشاطبي في معرض اتباع الامم السابقه خاصه أهل الكتاب في بدعهم شرطه قال فقوله صلى الله عليه وسلم حتى تاخذ امتي بما اخذ القرون من قبلها يدل على انها تاخذ بمثل ما اخذوا به الا انه لا يتعين في الاتباع لهم اعيان بدعهم بل قد تتبعها في اعيانها وتتبعها في اشباهها فالذي يدل على الأول قوله، لتتبعنا سنن من كان قبلكم، الحديث فإنه قال فيه، أحتى لو دخلوا في جحر ضب حرب لاتبعتموهم، والذي يدل على الثاني قوله، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط فقال عليه السلام هذا كما قالت بنو إسرائيل، اجعل لنا إلها الحديث، فإن اتخاذ ذات أمواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو بنفسه فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه ما لم ينص عليه مثله من كل وجه والله أعلم ألف نا طلب القوم مجرد المشابهة فهذا النص من الإمام الأصولي يدل على أن القوم لم يطلب الشرك الأكبر بل مجرد المشابهة وأنه يشبه طلب بني إسرائيل لا أنه هو بنفسه وأنه لا يلزم التشابه بينهما من كل وجه فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه ما لم ينص عليه من كل وجه وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن ساق الحديث في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما شرطة فيه مسائل الشرطة. المسألة الثالثة شرطة كونهم لم يفعلوا شرطة المسألة الحادية عشر شرطة أن الشرك فيه أكبر وأصغروا لأنهم لم يرتدوا بهذا ألف قال فهذا نص من الشيخ أن القوم طلبوا الشرك الأصغر وقال ابن تيمية ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها سلحتهم ويسمونها ذات أنواط فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى لموس اجعل لنا إلها كما لهم آلهون إنها السنن لا تركبنا سنن من كان قبلكم فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعقفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف بما هو أطم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو شرك بعينه فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو غيرها أو قتاة جارية أو جبلا أو مغارة وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله شرطة سبحانه شرطة عندها أو لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا الفنا الفرق بين التوحيد والبدعة والشر وهذا كلام شيخ الإسلام ينص على أن القوم طلبوا مجرد المشابهة للمشركين لعين الشرك ثم انظر إلى الأمثلة التي ذكرها بعد ذلك فهي كلها في البدع وليست في الشرك الأكبر وهو أن يخص العبد بقعة أو شجرة أو قناة بنوع من البركة بغير برهان من الله ويعبد الله عندها رجاء عظم الثواب وهذا هو عين البدعة لأن التوحيد هو عبادة الله وحده بما شرع على السن رسله عليهم السلام والشرك عبادة غير الله مع والبدعة هي عباده الله وحده بغير ما شرع على التعيين دون الإجمال هذا تعريف البدعة الغير مكفرة شرطة أي البدع التي وقع فيها أهل القبلة ولم يخرجوا بها من الإسلام وقول على التعيين دون الإجمال أي أصاب متابعة الشرع على الإجمال دون التعيين في المتابعة لهذه الجزئية من العبادات وإلا فترك المتابعة كفر لا ريب فيه وبهذا يظهر الفرق بين الكافر والمبتدع فالأول ترك الاتباع إجمالاً فضلاً عن التفضيل والثاني متابعته على الإجمال تشفع له خطأه في التفصيل فالذي يعبد الله وحده عند البيت الحرام إيجو عظم ثوابه، فهذا موحد على السنة لأن الله فضل هذا المكان على غيره وأما من يعبد للأموات فهو مشرك لصرفه العبادة لغير الله وأما من يعبد الله وحده لا شريك له عند القبور فهذا موحد لم يشرك بالله غيره إلا أنه مبتدع لأنه فضل مكانا بغير برهان من الشرع فخرج من السنة إلى البدعة بهذا العبد منذ أسلم مكلف بالتوحيد على الفور والقوم لم يطلب الشرك الأكبر يقينا لأنه كما ذكرت من قبل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بلا نزاع بين العلماء ومن المعلوم أن العبد منذ دخل في الإسلام وهو مطالب بالتوحيد والنهي عن الشرك فكيف يجوز تأخير هذا الأمر فهل يظن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث أمته عن الشرك ويبينه لهم وينهاهم عنه وينتظر حتى يقع في الأمة شرك في النسك فيقول عندها هذا شرك بالله ثم يقع شرك في الحاكمية فعندها يخبر الأمة أن هذا شرك بالله ثم يقع شرك في الولاية فيخبر ساعتها أن هذا شرك ولا تعود إليه ولو لم يقع لا ينه صلى الله عليه وسلم عن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم وطعن في نبي الله ومصطفى صلى الله عليه وسلم إذ كيف يأمر معاذا عند قدومه لأهل الكتاب أن يدعوهم إلى التوحيد ولا ينتقل منه إلى الشرائع حتى يعرف الله المعرفة التي تفرق بين التوحيد والشرك وأن يعرفهم الههم الذي يجهلونه ولا يفعل هو صلى الله عليه وسلم ذلك شرطة والعياذ بالله شرطة فإن نبرأ بنينا صلى الله عليه وسلم من هذا النقص والازدراء ويلزم من هذا القول الخبيث أن كثيرا من الصحابة متوا قبل أن يعلموا ويستكملوا حقيقة التوحيد والشرك فعلى من يظن هذا أن يراجع إيمانه ويتقي الله في نفسه قبل أن يسأل في القبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع الإجابة ويقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فإني على يقين من أنه لا يدخل عبد في الإسلام إلا ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وحسنه والشرك وقبحه في ساعتها وإلا فالامه مجمعة على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في فروع الشريعة فكيف الحال بأصل الأصول وهو التوحيد والنهي عن الشرك فهل هذا يجوز تأخير بيانه علم قوم النبي صلى الله عليه وسلم باللسان العربي وقوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا علماء باللسان العربي الذي نزل به القرآن وهذا بنص التنزيل قال تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون فصلت ثلاث قال الإمام البغوي قرآنا عربيا لقوم يعلمون اللسان العربي ولو كان بغير لسانهم ما علموه ا وقال الشوكاني لقوم يعلمون اي يعلمون معانيه ويفهمونها وهم اهل اللسان العربي أه فهم يعلمون ويفقهون ما دعوى اليهم لانهم اهل اللسان العربي فكان من يكفر منهم يكفر على علم بدعوة القرآن لإفراد الله شرطة جل ثناؤه شرطة بالتأله والكفر بما يعبد من دونه لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا ومن آمن منهم آمن على علم فالكفار علموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته إليهم فكيف لا يعلم من آمن منهم مراد نبيه صلى الله عليه وسلم فمن هذا يعلم أن السؤال منهم لم يكن في الشرك الأكبر ولكن هو مجرد المشابهة للمشركين حديث القدرة الشبهة الرابعة الاستدلال خطأ بحديث القدرة وهو في الصحيحين أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لإن قدر الله عليه لا عذابا لا يعذبه أحد من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت هذا قال من خشيتك يا رب وأن تأعلم فغفر الله له قال النووي اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقال الطائفة لا يصح حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة الله فإن الشك في قدرة لا شرط تعالى شرطة كافر وقد قال في آخر الحديث إنهنما فعل هذا من خشية لا شرطة تعالى شرطة والكافر لا يخشى لا تعالى شرطة ولا يغفر له قال هؤلاء فيكون له تأويلان أحدهما أن معناه لإن قدر على العذاب أي قضاه يقال عنه قدر بالتخفيف وقدر بالتشديد بمعنى واحد والثاني قدر هنا بمعنى ضيق عليه قال الله شرطه تعال شرطه فقدر عليه رزقه وهو أحد الأقوال في قوله تعال فظن أن لن نقدر عليه وقال الطائفة اللفظ على ظاهره ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لها بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله فصار في معنى الغافل والناس وهذه الحالة لا يؤخذ فيها وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته انت عبدي وأنا ربك فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم لفلع عضل الله أي أغيب عنه وهذا يدل على أن قوله لإن قدر الله على ظاهره وقال الطائفة هذا من مجاز كلام العرب وبديع استعمالها يسمونها مزج الشك باليقين كقوله تعال وإنا أو إياكم لعلى هدى فصورته صورة الشك والمراد به اليقين وقال الطائفة هذا الرجل جاهل صفة من صفات الله شرطة تعالى شرطة وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة قال القاضي وممن كفره بذلك ابن جرير الطبري وقاله أبو الحسن الأشعري أول وقال آخرون لا يكفر بجهل الصفة ولا يخرج به عن اسم الإيمان بخلاف جحدها وإليه رجع أبو الحسن الأشعري وعليه استقر قوله لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا وإنما يكفر من اعتقد أن مقالته حق قال هؤلاء ولو سئل الناس عن الصفات لوجد لو العالم بها قليلا وقال الطائفة كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال الطائفة يجوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر بخلاف شرعنا وذلك من مجوزات العقول عند أهل السنة وإنما منعناه في شرعنا بالشرع وهو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وغير ذلك من الأدلة والله أعلم الث ظاهر الحديث مشكل وقال الحافظ قال الخطابي قد يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموت؟ والجواب إنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله قال ابن اقتيبة قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك ورده ابن الجوزي وقال جحده صفة القدرة كفر اتفاقا وإنما قيل إن معنى قوله لا إن قدر الله عليه أي ضيق وهي كقوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق وأما قوله لعلي أضل الله فمعناه لعلي أفوته يقال ضل الشيء إذا فات وذهب وهو كقوله لا يضل رب ولا ينس ولعل هذا الرب لقال ذلك من شدة جزعه وخوفه كما غلط ذلك الآخر فقال أنت عبدي وأنا ربك أو يكون قوله لإن قدر علي بتشديد الدل أي قدر علي أن يعذبني ليعذبني أو على أنه كان مثبتا للصانع وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبت الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول ولم يقوله قاصدا لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناس الذي لا يؤخذ بما يصدر منه وأبعد الأقوال قول من قال إنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر أليث نعا قيام هذا الرجل بالتوحيد قال فهذه أقوال العلماء في تأويل هذا الحديث هل قال أحد منهم أنه جهل قدرة الله بالكلية في الإجمال والتفصيل وكان جاهلا فعذر بجهله هذه واحدة شرطة الثانية أن هذا الحديث ليس في التوحيد وترك الشرك الذي هو أصل الدين ولكن في جهل الصفات لذلك أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد عن الحسن وابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد فلما أختضر قال لأهله انظروا إذا أنا مت أن يحرقوه حتى يدعوه حمما ثم أطحانوه ثم أذروه في يوم ريح فلما مات فعلوا ذلك به فإذا هو في قبضة الله فقال الله عز وجل يا ابن دم ما حملك على ما فعلت قال أي رب من مخافتك قال فغفر له بها ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد قال صاحب الأحاديث القدسية نقلا عن القسطلاني في شرح الصحيح لم يقدم عند الله خيرا ليس المراد نفي كل خير على العموم بل نفي ما عدا التوحيد ولذلك غفر له وإلا فلو كان التوحيد منتفيا عنه لتحتم عقابه سمعا ولم يغفر له وليس ذلك شكا منه في قدرة الله على إحيائه ولا انكارا للبعث وإلا لم يكن موقنا وقد أظهر إيمانه بأنه انما فعل ذلك من خشية الله شرطة تعالى شرطة ألفنا واحد فهذا الحديث خرج عن محل النزاع فهو ليس في قضية التوحيد التي هي أصل الأصول اثنان تأويل العلماء لهذا الحديث وصرفه عن معناه الظاهري لخير بيان أن ظاهر هذا الحديث غير مراد وأنه معارض لأصولهم الكلية وهم ينزلون قضايا الأعيان على مقتضى القواعد الكلية فإن كان من أصوالهم أعذار الجاهل لقلوا جميعا. أن هذا الرجل جاهل قدرة الله وكان جاهلاً وعذر بجهله وكفوا أنفسهم مؤنة التأويل لأن التأويل عندهم شر لا يذهبون له إلا في حالة الضرورة عندما تصطدم قضية من قضايا الأعيان أو دليل جزئي مع القواعد والأصول الكلية المبحث الثالث التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعدة كلية قال الشاطبي فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كليه ثم النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة فلا بد من الجمع في النظر بينهما لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الخلط على تلك القواعد إذا كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة فلا يمكن والحالة هذه أن تحرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع. وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلي ويلغى الجزئي ألف وقال أيضا إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال والدليل على ذلك أمور الثالث أن قضايا الأعيان جزئية والقواعد المطردة كليات ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكلية ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص ألف نا وقال أبو زهر التأويل شروطه ثنيها أن يكون ثم تموجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص مخالفا لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة أو مخالفا لنص أقوى منه سندا ألف نا وقال النووي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 فهذه نقول للعلماء قاضية بأنه إذا تقررت قاعدة كلية وجاء ما يصادمها في الظاهر من قضايا الأعيان أو الأدلة الجسئية يجب حملها على مقتضى القواعد الشرعية وتأويلها عليها لتأتلف النصوص وليجمع بينها. فتأويل جمهور العلماء لظاهر حديث القدرة أكبر دليل على أن ظاهره ضد اصلا كليا عندهم أو دليلا أقوى منه دلالة فلهذا فروا إلى التأويل. ثلاث هل هذا الرجل جاهل قدرة الله والبعث؟ الجواب أنه لم يجهل هذا بدليل أنه أمر نبيه أن يفعل به ما وصاهم به وإلا لقال لهم إذا مت فاقبروني بهيئتي لان قدر الله علي ليعذبني ولكن هو كما قال العلماء أنه ظن أنه إن فعل أولاده فيه ما أوص به أن يكون جمعه والحال هذه من الممتنعات والممتنعات خارجة عن نطاق القدرة وهذا لا يعلم إلا بالشرع. قال الإمام الدهلوي فهذا الرجل أستيقن بأن الله متصف بالقدرة التامة لكن القدرة إنما هي في الممكنات لا في الممتنعات وكان يظن أن جمع الرماد المتفرق نصفه في البر ونصفه في البحر ممتنع فلم يجعل ذلك نقصا فأخذ بقدر ما عنده من العلم ولم يعد كافرا الاثناء إيمان الرجل بقدرة الله على البعث والدليل على أنه كان مؤمنا بقدرة الله الرواية التي في صحيح مسلم فإني لم أبتهر عند الله خيرا وإن الله يقدر على أن يعذبني قال النووي وإن الله يقدر على أن يعذبني هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا ونقل اتفاق الرواة والنسخ عليه هكذا بتكرير إن وسقطت لفظة أن الثانية في بعض النسخ المعتمدة فعل هذا تكون إن الأولى شرطية وتقديره ان قدر الله علي عذبني وهو موافق لرواية السابقة وأما على رواية الجمهور وهي إثبات أن الثانية مع الأولى فختلف في تقديره. ويجوز أن يكون على ظاهره كما ذكر هذا القائل لكن يكون قوله هنا معناه إن الله قادر على أن يعذبني إن دفنتموني بهيئتي فأما إن سحقتموني وذريتموني في البر والبحر فلا يقدر علي ويكون جوابه كما سبق وبهذا تجتمع روايات والله أعلم ألف نا قلت فهذه الرواية التي عليها جمهور الرواة تدل بجلاء على أن الرجل كان مؤمنا بقدرة الله عليه في الجملة وجهل وشك في هذه الصورة الدقيقة. ومعلوم أن جهل هذه الصورة الدقيقة لا يطعن في الوهيه الله لذلك جاءت الرواية عنه لم يعمل خيرا شيئا قط إلا التوحيل. بخلاف من شك في أصل قدرة الله فهذا طعن في ألوهيته إذ كيف يكون الإله عاجزاً أو جاهلاً أو ميتاً أو أصم أو لا يخلق فهذه تطعن طعناً مباشراً في ألوهية الله لذلك لم يكن الجهل بالصفات جهلاً بالذات إلا أن تكون هذه الصفة لا تتصور الذات بدونها ويكون مفهوم التأله قائم عليها فهذه الجهل بها جهل بالذات ويراجع هذا في شرح حديث معاذ لأهل الكتاب فهذه هي أقوال العلماء في تأويل هذا الحديث فهل بعد سردها بقيت شبهة في عدم جواز الاستدلال بها وأختم الحديث في هذا الحديث بقول الإمام أبي بطين عليه قال واحتج من يجادل عن المشركين بقصة الذي أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته على أن من ارتكب الكفر جاهلا لا يكفر ولا يكفر إلا المعانل والجواب عن ذلك كله أن الله شرطة سبحانه وتعالى شرطة أرسل رسله مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأعظم ما أرسل به ودعو إليه عبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن الشرك الذي هو عبادة غيره فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورا لجهله فمن هو الذي لا يعذر ولازم هذه الدعوى أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند مع أن أصحاب هذه الدعوه لا يمكنه طرد أصله بل لا بد أن يتناقض فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين والشك جاهل والفقهاء شرطه رحمهم الله شرطة يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد وأنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو فعلا أو اعتقادا أو شكا وسبب الشك الجهل ولازم هذا لا يكفر جهلة اليهود والنصارى ولا الذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم ولا الذين حرقهم علي بن ابي طالب شرطه رضي الله عنه شرطه بالنار لاننا نقطع انهم جهال وقد اجمع العلماء شرطه رحمهم الله شرطه على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو يشك في كفرهم ونحن نتيقن ان اكثرهم جهال فالمدعي أن مرتكب الكفر متاولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لا بد أن ينقض أصله فلو اضطرد أصله كفر بلا ريب كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه وأن الله غفر له مع شكه في صفة من صفات الرب شرطة سبحانه شرطة فإنما غفر له لعدم بلوغ رسالة له كذا قال غير واحد من العلماء ولهذا قال شيخ تقي الدين شرطة رحمه الله تعالى شرطة من شك في صفة من صفات الرب ومثله لا يجهلها كفر وإن كان مثله بجهلها لم يكفر قال ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل شك في قدرة الله شرطه تعالى شرطة لأنه لا يكون إلا بعد بلوغ رسالة وكذا قال ابن عقيل وحمله على أنه لم تبلغه الدعوة واختبار الشيخ تقي الدين في الصفات أنه لا يكثر الجاهل وأما في الشرك ونحوه فلا كما ستقف على بعض كلامه إن شاء الله شرطه تعالى شرطة وقد قدمنا بعض كلامه في الاتحادية وغيرهم وتكثيره من شك في كفرهم قال صاحب اختياراته والمرتد من أشرك بالله وكان مبغضا لرسوله أو لما جاء به أو ترك إنكار كل منكر بقلبه أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا ومن شك في صفة من صفات الله الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ومثله لا يجهلها فمرتد وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشك في قدرة الله تعالى. فأطلق فيما تقدم من المكفرات وفرق في الصفة بين الجاهل وغيره مع أن رأي الشيخ رحمه الله في التوقف عن تكفير الجهمية ونحوهم خلاف نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام قال المد رحمه الله تعالى: كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإن نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن أو أن علم الله مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يصب الصحابة تدينا أو أن الإيمان مجرد اعتقاد وما أشبه ذلك فمن كان عالما بشيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره نص أحمد على ذلك في مواضع عنته فانظروا كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم ألفنها